أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق senat ve di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 obbana ma halu رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُضِلِّنَا فَقَدْ أَضْلَلْتَ وَمَا Oh, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميع صدق الله العظيم